बुक टू तिरपन दुकाने अत अल महलत हम एक क्रीड़ा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن محل ادوات رياضيه هم ایک قصائی کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه ہم ایک دوائیوں کی دکان ढूंढ रहे हैं نبحث عن صيدليه نبحث عن صيدليه हमें एक फुटबॉल खरीदनी है نريد ان نشتري كره قدم نريد ان نشتري كره قدم हमें सलामी खरीदनी है نريد ان نشتري مرتاديللا سلامي نريد ان نشتري مرتاديللا سلامي ہمیں دوائيا خریدني ہے نريد ان نشتري ادويه نريد ان نشتري ادويه ہم ایک فٹ بال خریدنے کے لیے क्रीडा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं नब हसुआन महल अद रियरिया कदम नब हसान महल अदौत रियदिया कदम हम सलामी खरीदने के लिए कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي هم دوائيا खरीदने के लिए दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं نبحث عن صيدليه لنشتري ادويه نبحث عن صيدليه لِنَشْتَرِي أَدْوِيَة مَ اِك غَاهْنُو كِي دُكَان ḍhūṇḍ rahī hūṁ abhaṣu 'an maḥall mujawharāt abhaṣu 'an maḥall mujawharāt ma ek kāmērī kī dukān ḍhūṇḍ rahī hūṁ abhaṣu 'an istūdyū taṣwīr ابحث عن استوديو تصوير ما ایک کیک کی دکان ڈھونڈ رہی ہوں ابحث عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات میں ایک انگوٹھی خریدنے جا رہی ہوں اريد تحديدا ان اشتري خاتم اريد تحديدا ان اشتري خاتم ما ایک فلم خریدنے جا رہی ہوں اريد تحديدا ان اشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم ما ایک کیک خریدنے جا رہی ہوں اريد تحديدا ان اشتري تورتہ اريد تحديدا ان اشتري تورته ما ایک انگوٹی خریدنے کے لیے गहनों کی دکان ڈھونڈ رہی ہوں ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم ما एक कैमरे का रोल खरीदने के लिए कैमरे की दुकान ढूंढ रही हूँ अब हाँ तस्वीर ली अश्तरी फिल्म अब हसान स्टूडियो तस्वीर ली अश्करे फिल्म मैं केक खरीदने के लिए बेकरी ढूंढ रही हूँ अब हाँसू محلي حلويات لأشتري تورتة أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة